اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين إن شاء الله وعن بالله إنا مانت أبشى رمضان أي تهي الشم كن أفضغل صد يشمته في يدا في سالبان او وان كرميه الاربعون امسائيه افره حديث او تتعلق دو ماركا كوا ك... مهمه افره حديث او ما صلى الله عليه وسلم وصحيحة صحيحه ووضعت كتاب لها با احكام تقسيرا جدا تحصل كم اي محمد بن شاكر الشري صيغ ايها السوكن ايي وا ان اكم مهم اه فظوغ ما او صحيح ورقى فقق بناينه يا ودينك سينو واخ كوداليا واخ حقينا حي الواحد تا بدن كريدو صحيح ماا مركا انت حديثك لا في ديسا وان اب لوو كودالو ان لحقيه مهمت وهي إيا قيب وإن كتابنا إن قبك الدين كيسي واحبارا كأباد أي قيب وإن كتابنا مركا شاء الله و الله بيننا وترجمنا مقدمة بأنكب الله بيننا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم نبي إيسا كتابك الله با. الله الرحمن نحري تبالله رانكو الله الرحمن الرحيم من حديث سغارسيه عبد داو خلقي سكمه ا بسم الله الله در ايسا ايا كتاب كانك بلابا الله الرحمن من حديث بالله رن فسان الله الرحيم من حديث سغارسيه عبد داو كمقه خلقي س الحمد ما بسم الله الله يوسف ماو ما طالب اله وا هل يمكنك أن تكون محاولاً بها؟ نعمة ديكا يميد ديكا بها؟ نعمة الله ستو إلهي ستوى ما داما إلهي كربيس وبحيه كربيس ومحب اسكاله الحمد ومحبا ما يتبه الله يوصقنا به الله سوى رب العالمين عالميال كوضان أسق برباريه وح الله وحا سكا كسو آره مخلوقه وعالم اللهم أسق برباريه عالم كاس سكا أبوري سجا كوريوي اساغا برباريون انتي سوكو بربارايي الله اسمك مكهل اسغا عمران او حق له النبي ديري على البشير النبي بشاره ايني كركي ساهاده المديري وديغل و صلاه على البشير النبي بشاره ايني كركي ساهاده النبي وا بشاره ايني الهه اسو Rubisarajna ja Batka Sagarraha, Rubisarajna, ee Rubisarajna, ee Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna. Ma kannan maidul laaha lossod, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, oo Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, Rubisarajna, kahara, awu oo sheegay rubma ista awu oo madu gujala jaclaaba oo waxa uu nabad aan nabadeed baad kasra oo uu bishaareena uu u bishaareena inay leeyahay dunka xifli inay leeyahay chano aakhira inay leeyahay raali ahaantii ilaahay raali ka noqdo taayro dam ugu bishaareena wa salaatu amam wa salaam mabgaliyo ala bashii nabiga wuxuu digaa dadka ashega deeniga dadka ashega qilaafa wixii uu u amray ma bigu dadka aan sameeyo oo diira wixii ma bidiido ruuxa ay ila laga haro dadka sameeyo oo xad gudba oo makhramad ka sameeyo kuwaas digaa kuwa deeniga wa sirati nabiyito inusta siraj al-muniri dabka uiftiminiya nabiga sallallahu alayhi wa sallam dabka dariqu uiftiminiyay wuxuulee waxa suuqa qal samayoo waxa suuqa dabne helaga waxa ilaaha jecel hal marka wa munir wa mun dariqa marka wa sirati nabiga al ايه سيونه و طريقه <محنق> محمد <محنق> <محنق> بن عبد الله اه ما يغمق اسم محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم وابن عبد المره محمد بن عبد الله اه فاصبر رسول الله صابر اي رجاء الى الله الصابر و بابك اي له دينته قفل باطس الى الله وما قاطو باب الله هو وحيوده الله قدس هو وحيوده اصبر صابر اصبر oo sayga ka tushega alle wuxuu ciyeeyay saga dadka uu sheegay la waxa la marka waa rasuulki alle weerdegii alle ka soo diray oo si u samayaan oo dadka soo gaarsiin ay si ay uga marka wa sallam sallallahu allah ammaaro alayhi niga korkiisa wa sallama allah nabad اريد ان اقول لكم ان بعد انت حسب قبال فهذه فان هذه لو اكو اشاره احاديثه سوسوت او اثرتني سبح حديثها تاس وكل اشاره فهذه عن فهذه فان مجموعه او طول المسؤوليه وان فهذه فان مجموعه او مغلا اسكو كينى من الاحاديث احاديث تكمل ا هذه تانبويه ما بيقالون اسبي هذه تن وام لا يسو كاينه ولا سو اروريو كتب كالدول وكسو اروريي هذه تن مجموعه من الاحاديث مجموعه باصو من الاحاديث احاديث كم مئه احاديث تانبويه النبي ما بيقالون وام لا سو اروريو لا مجموعه راس من الاحاديث حديث كمئه احاديث تنوبيه النابغ اللون نسبيه احاديث شريفه اي شرفنا احاديث المتعلقه اي تعلق ذلك هذا ليس باحكام الاحكام احكام شرقيه في شرق اللون نسبيل احكام فاسه فاسه اي بها احكامها ام ساء دو مركا اور نبی گلیمس وی علیہ الصلوۃ والسلام اور شرف باران اور کہ ہت لرو کو تعلق دا احکام دمر کو بارا ضمان وا احکام دمر کو بارا وجا شریفہ تنم مجموعہ اوامید و سکین الاسروریی من الاحاديث احاديث كمض عاتی احاديث النبوۃ نبی گلیمس وی احاديث تا شریفت هذه المتعلقه في قط تعلقها باحكام احكام احكام تشريعه الاسلامي بالنسبه لي احكام تاس وتقتص اي دار لها بها احكامها ان ساضمك فترغب وانكلادي waana u jiclaaday irii rajaa'an heejin and heejina man fa'ata inu bunhsiyo qataaqib tuwan chaalaaday u yirsiiquu ci jam'iha ahadiis tan la isku keenideer ila isku keeno oo hal illa wa tabiira ahadithan ila baabeyo oo baab hadith kasta oo kamida hadithas baabu usubi hadith kasta oo kamida ahadithas baab ay usanayay waxaan u jiclaaday in la hadithan in la isku keeno rajaan jayn am rajayno yubam ayo man fa'atan naftida in inay barka taraydo qadaha muslimaat ka tarbiyo u daqba muslimaat ka diintooda ay ku ilaashaan daqba muslimaat ka diintooda ay ku fahmayaan aad baan u jeclaysay yararintaas waqad haawultu waxa isku bedeli uu yiri shiiq al-iqtisara sawabin fiha ahadith taqrida ala arba'in hadithan afartan hadith anbu qabsada faa isku dayir marka in san si kitab iyo waxa uu fikraan oo gabdhaha muslimaatka ka mid ah ay ku sitirto uu u noqdo oo kooban oo kasta oo gabdhaha muslimaatka ay ku sitirto si u noqdo kitabku ayan soo gaariyo afar kan ala 40 hadii sa marka hadii aan ku soo wajaho waxana falkanka ugu gaabiyay uu yiri amal la aqri de amal di dish and he dishana yuu fiisuhu la xifdhiya xifdiyo inuu fuudado araba manqof ma uu fuudado araba dawnana iruxid iyo manna arata dawn ay xifdhaa iruxid iyo qof karra tiru fuudadan ku tala galay waxan ku tala galay yiri أفكر يا إرثي إلى الرُفُ وعحديث ير أن بابنا أيما طول حيفي كرو لحيفي كرو مرجو و هو هنا فارتكه لأجل أمل في ديشي دركه في سهولة في حفظها أحاديث لحيفينته أوفوداو أرى منقل أوفوداو أرى قدونة قف كاسو إرثي أرى دم سلكي للحفي أرى حفظها فكرته انه يروح في له انه في فندقان هذويه يا وقت داان وخان كلام 4 فارتن كا اوغ اديريو ييري يا وقت داان كوبايشو دول ان كوبايانا صباحاني اغافر ماراي او من من دافف جماعه جم ايي اربعين حديثا اثره حديث في فروض فنيال فنيال كو مختلفاتين كاسكل دوين معناته وخان كلام 4 فارتن ولما يغير رييد اي اكثر اكثر كنتراء اليثيم ولما طبعا فاد فربضان قار اكثر حديث وقد بايشه قاض ليده قار فارتن حديث او كهد ليده قار فارتن حديث او قواك نود او اسلام ككل جوان الكلي احاديث او مخاريده فدن النبي صلى الله عليه وسلم كم خيرا لسده 40 نومه امام نووي لما علماء يغير رييد ايام نو عاصو كل اير wa hayt tabi jira qofarka xadiis marka walaal maasan ku deynaayay marka saboorto xadiinta ugu soo gaadiyay raba inu sheego markaasi iri laba ora laba sabooro ugu soo gaadiir ko ayna la ridishii an heedii sharaa fii suhoolati qitbaha walimu anku dayana manta wa ulmadi kawreedo afartan xadiis fortay iyo waqtigaanku dayasho biman dad anku dayana ulumu anku dayana sabaqani aniga iga xar maray oo hortay afartan xadiis alifay oo hortay afartan xadiis alifay iyo waqtigaanku dayasho biman dad anku dayana sabaqani في فنون فنيه لا كتشام قيم فرومته مختلفه بين الدول قال واحد عفارتي سو خضاب اه حديث او كابل هذا فاطمه حديث او جوان الكل حديث معانيده بران كليده عفارتن جاب كابل عفارتن انا كلكال انه ملي غير ريدي ايا نوعا وحو قر جريمي وقدر رتبتها احاديث جوان كلكتيفي عفارتن حديث وان وقد رضعتها وان ترتيبية على هيئة كتبين كتب قاعد كده نترتيبية كتبك لكي ترتيبية وحو ينقضى هذا في طابة والعمل مور حديثو يسكو معنات كهذا يسكو حيثينا حدنا حديث كاليثو أو يسكو معنات كهذا يضع أيوه رضان باب كاليثو وسكو حيثينا لكن حدنا هل سكو حيثي حديثو والباب أبقارو ليه باب كاس أبقارونا ويقول أبنى حقوه حديث كستو أفرتن كثميت اه وحو عباين اه حوغن غارب مكا بابو ليه بابو, ليه بابو ليه لكن ابنات نورو حديث نورو حديث اومدو باباب ليه ياه اه اسكو كتو حانا اسكو إس محنب ميتك هاد لايضا مرقاي وقت رطبتو ها احاديث تاسوان كالترتيبيه هي على كنتو كالترتيبي هي كتوري كتوب قاب كيدا او كالترتيبيه وابواب بابيات وقد بلقت ثلاثة حديثا. أفرتم حديث Vega 성ف 43 حديثا أثرتن يصبح ηديث الغابر ما أثرتن يصبح navy أي الجافية وقد بلقت حديث Vega 성ف 43 حديثا أثرتن يصبح حديث وقد ألتزمتم واحد كل كون لاسيمية وقد إلتزمتم واحد اس كون لاسيمية والله أريد أَلَّا أُوُرِد ناشس نسطھر أريد همساء يراء بحيدة وهو أعلى قررها ألا أريد إن أنا نكون سؤرين أنا نكون قررين في هذه الحديث الحديثة في هذه الحديثة إلا حديثا حديث الحديث معاني حديثك يصلح أصوه بضاء للحب شابتي إلا حمتشيس وعن الله سيبسكا قاب بدا يولي حديث مرد الله يولي حديثة قبر ضعيفة ولي حمتشيسكين قوة أني وإسكا إلهي يولمك ما سيدا واحد لازم اغاضبغي حديث كان كتاب كان كقولي ما دام ان راى دا دا ان ذلك حثيان للدكتور الحديث صحيحا اني هل حاول يفو بايفا وكراسيل تاب درسنا مهم خالد وغاديت ان التزمت وحين كلنا نسيم لا نسيم او ان لازم ان رك في هذه الحديث هذه كان دا دا دا دا. الا حديث الحديث معهن حديث كانوا يسمعو سوبره يلحقته الا حجيسته حديثكم ما كان كلاما اخر سو ساره الشيخان بخاري ومسلم او احد هما عملوا لي ركبت كاميرا او حتى انا انتقم لي عليه حديثك اهل آه. بذلك سداق كو خمييك عن اوله شيقه وعن iraan hadithka saxida ku soo ararin oo ku sheegin illa hadithyada xujaysan karmaan hadithyada xujaysan waa labo waa hadithka saxiixa ah iyo hadithka hattaanka labada tal xujaysan kara labada ayya la xujaysan kara weydo hadithka soo ah ahadithka bukhari iyo muslim labadooda isra soo saare taar kamidaana mid kamidaa wariye ama buxaariyo wariye ama muslima wariye taar kamidaana buxaariyo muslima ma warin laakiin halka xilmada gabal kamida ay yiraadeen shuruudii buxaariyo muslimay leey ana ah in la gabal kamida ay yiraadeen sharf digii buxaariyo leey ana ah in la gabal kamida ay yiraadeen sharf digii muslimay leey maana ah hadii aanan إن ايرن نقوه حديث بخاري كيووري اينو نقوه حديث مسلم كيووري صدق وصدق لا صدق دا كان واحد نقو ترطه او حكم علي قالو الحديث اروي حديث اهل الحديث دي دي في الكحم بخاري ومسلم ليي اما فهوله هي شروط بخاري او قليل اما اولى هي شروط مسلم او لما واحد وكاس حديث صغن او ما بدا كاس صغن كاف و انا يمكن كاين وقد قلت جنت وحدي كل لازم ييره الا اريد انه كسورين وكل في هذه الاحاديث حديثة بقرره إلا حديثا حديث حديث ابن بكشيج حبيب كونسو اسو صار ينوتت في كنوتيستو لا دي دبتو لا ديرشدو حديثه من ما كان مطع اخر شيطاني بخاري وسو صار او ايما في احدهما اما بخاري اسو صار او موسو قال احد ما امامي كره صوصاري قال امسح حكمه وهي من عليه الحديث بذلك صرا وقال الحديث وهي فوق منين وروالام الحديث كانه والله هي بخاري وسنتي صوصاري انا والله شرط دي هي كي بخاري صوصاري في قاعده اخرى قاله قاعده من الحديث في حديث تكميقه كوغواصل طرفو كسياده على هذه الحديثات بكثير من دوران كسياده كوغم ما كيتمقح تقصر ايلاغارتي بحك احرف ام ساودرك ايضا نقش وقد اوردتها كوغذا في كان كو في شرح عني شرح دين على الاربعهون النسائيه كتاب كان على الاربعهون امسائيه عن كو شرحه وليه واجبت احاديث كله ايضا كو ق وقد ورده افتان يسدحدان احاديث تأسكت لهم هي ممنتا بأحكامة tutteановرها وarlo 만나ع بحقك بأحاديث تأسكت لهم وهنطلع اليه شرح.. هنطلع الشريح إ точноطلع ايسا طاظعت شرحوا ليهه اهو شرحوا ليهه اهو ل istiyorum احكامам وآذاب tools شرحوا الناس اليه وانه لا معجد happening شرحوا ليه.. ل signific احكامهم وآذاب شرح ال çocuk قليلا ووح فقط اي شرح عليه لا شرح عليه بركه ما احاديث برم وكذا اثر كان وكذا له احكام دو بركه كو شرحه, شرحة كو غرقه اي شرح الصبح شيء اي شرح الصبح شيء حديث ماكو شيء ذاك هو عن مثل يقول لك من بابا وكو شرحها احاديث كلام او صحيحه انا حسن اه احاديث تاسكلو ايدونا عدينه احكام دو كأعاديثة تسلو الشيخ رباكا نكوووش تلمانا سياد شرحة اولها ستو وادو بسا ايدي ستو ماركاسو ويهو يري وهلاك هالكاس مجموعة كوحاها تكوحدة اخرى كلكوحدة من الحديثة حديثة كميطة أحاديثة تارفو كسيادة على هذه المطنقة كو قرآن بكثير انبرا كسيادة أحاديثة مماكي كميطة تبتاسو ايقاح لطاي بهاء احاديث قام نصو وتك ايضا غصيب اذا مدام ما كنيدا كوتاله دوما كايو احاديث بالان وكلايتر تو شرح, شرح ان كو شيغيو ايادنا دوما كوغار ا اورتوها احاديث وسو ارييوي احاديث وسو ارييوي في شرقي شرقي اذا كو سو ارييوي على الارض النسائيه كتاب كان ميرا 40 النسائيه كتاب كارو شرقيسه ان كو سو ارييوي وإِنِّي أَرَى اللَّيْلَ وَأَنْكَرَتُهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ حَكِيمٌ اللَّهُ الْعَلِيُّ سَرِيعُ الْبَصَرِ اللَّهُ الْقَدِيرُ أَوْجَبَ بَصَرًا أَنْ يَتَقَبَّلَ ذَلِكَ رَنْكَسُهُ إِذَا قَبِلَ مِنِّي أَنَا كَاسَ أَنْ سَوْچَم إِيه دَبِّي مُسْنَاكَ أُفْدُويي خَلْ نَيْلَا اسْغُو كَيْنَي إِنَّ إِلَاهِي إِغَ اقْبَلُ إِغَ أَجْرَسِيُو كِتَابَ كِتَابَ بَرَكَيْسَنْ كَدِيو أَنَا جَنَا أَجْرِي يَا عَلِيَان شِيدَي أَنْ كُو غَيْرُو وطريقهم الجيد truth that demon is defined why you ay Allah particularly beastник allaha secretary the Almighty that he can speak to do not say than you 你が using the word truth that he can speak to do not say than you so that you can speak to do not say على word truth since you have one done And you are 60 and the issu atmariyah ويجزيني إلغو إبو آبال مريض إلهك لجينا عليك على الجمعي سأرولني قائدiana حديثاً سأرولي إلى الجزاء أبال مريضة الأفاءة بما استعران Pittsburgh ويجزي إلهو إبو آبال مريض عليك على جمعي سأرولني مع الحديثاً سأرولي إلى الجزاء وأبال مريضة الأفاءة بما استعران Pittsburgh يقر <تصفيق> و يضاف الى اله ودي سنه اقار و يضاف قبك بدعتو كاغطو او كيرو بدعتي ايقلي لا فاتان كتا فاتو في شنو دا يقيل بريحه ايقلي مكتب الاداله اقار يقيرنا مباركه وان حتى ينجلش الى اله دنجي اذا بدعت ايضاف او وَعَنْ يُقِيلَ إِلُو إِيَو دَافُّة أيام إلهي. إلهية أن ينكره كيف إهانه إلهية والتحالى كالوضمحة وَعَنْ يُقِيلَ إِلَهِي�lympi ضَافُّة أَسَّرَاتِي عهن ت�면 исторي العفlo لذلك فمن خطأ كل شيء تكون فرق مارك سühl峰 فلاهرب اك markets ذنبيétique يقولون كいう وَعَنْ يُقيلَ إِلُو إِي دافُة عَنْ يُعْ أن نهоту وَعَنْ يُقِيلَ اثاراتي ان تطروين كي ان ان تطرودو و معناه يقول ما جيدا ان دفو ارتقاق يطبق في الانقلب يطبق وان غير يضاف ويذسر اثراتي ان تطروين كي يوا ان يتجاوز عن زلات سن بالحيالك يطاف انه سن بحب اتك قد ارصدعت و يداه سن وَلَيَتَجَاوَزَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَيْهِمْ كَرَتَجِينَةَ أَنَّ الذَّلَّاتِ سَيَبْرُ الْخَيَالِكِ أَرَهُ وَهُمْ سَيَبْرِخْدُوا وَسَيِّئَاتِ عُمَيَّالْكِ إِنْ يُدَافَنَ إِلَاهِ وَيَدِيسَاوِ وَسَيِّئَاتِ إِرَاهِ عُمَيَّالْكِ إِنْ يُدَافُو تَاسَنِ إِلَاهِ كَرَتَجِينَةَ وَيَدِيسَنَو وَأَنْ, وسي... ويدي ويدي وأن يُصْلِحَ durant ka salaamku ugu gar gareero sunnada madigu ku faafo u madidii toora bartaan dariiqin madiga bakka ay bartaan ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala faas raal iiga noqdo niyadeedu saaxinay noqotaan rabbi karajayna u leey oo aan niyadeega istu suciyo hal wiiraa ilmi balana iyo midna ay seeniyada iga garay saaxan rabbi weydiisay u leey oo karajayna وان يا طوافاني ايرو اوفسان ربك رجينه على صالحين القول هل الوناسن يوال عمل عمل وناسته الرب كرتينا وليي انا هذا الوناسن كحبل هو حقا ايرو اوفسان انا في الوناسن يعمل وناسنا حقا صمان ايرو اوفسان الا خطمات وماش او قتارسان وقت كسته وناس داك شقايتي قديموكو كويمه خلاص واتصاق هذو هوو غف قمانكته habii masku u yinaaso asaga wax wanaagsan oo xaqiido feeha ilaa ra ca feeha wanaagsan raaya taqasul idaari wal idaari qaatomada ay arinta dhabba maashalla fiiriyo qofka damba waaye arintiis la ga fiiriyo wa qaatomada ilahay qaato inuu gaajo marka isul shiru ruwan yatawafani ilo ilahay ii oobsado ayan allah ka rajeyna ala salihu qawli xal wanaagsan ولا مفتون او ان لا فتنه ان, إن الىه اوصى ساسن الىه يديسان الا بطران ايا سيده او توسن يهن او قيركه نوركو اوق موقدو ايا ماركا دينيقي سي بدلياه بلاالو كو بدلياه توحيدقيو شركيو كو بدلياه سمريو بدعكو بدلياه باعبو فسكو بدلياه وا قصار ماركا قصيره الدنيا والاخره غير نو برين ولا مفتون او لا فتنه او ان, أن فيلوري اللهم امين الهيو اقبلوا